السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا فهد اليوم عندنا المحاضرة الأولى من مقرر الفقه المقارن عبد الرحمن اسمعني. لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك عبد الرحمن <تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد <تصفيق> عندنا المحاضرة الأولى اليوم في الفقه المقارن <تصفيق> الكتاب المقرر عليكم هو مسائل في الفقه المقارن مسائل في الفقه المقارن لعمر سليمان الأشقر وآخرون يعني في مؤلفين معه كمان ألفوا الكتاب مس... اسم الكتاب اسم الكتاب مسائل في الفقه المقارن مسائل في الفقه المقارن تأليف عمر سليمان الأشقر وآخرون. طيب المنهج المقرر عليكم كتابين. الكتاب الأول هو عبارة عن التاريخ ونشأة المذاهب الإسلامية والخلافات الفقهية الأخيرين. هو عبارة عن المقدمة من هذا الكتاب. فبدل ما يصير الكلام مكرر وجهد كبير فنكتفي فقط بكتاب واحد وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا مسائل في الفقه المقارن المنهج المقرر عليكم واحد المقدمة وتشتمل على خمسة مباحث يعني الخمسة المباحث الموجودة في المقدمة كلها موجودة فإنك يا فهد رحت عقباً ما أنا خلصت كتابة وبلادي عليك لقيتك خرجت من الغرفة أهلاً وسهلاً بك مرة ثانية يا فهد سامعنا يا فهد هل وصلك الصوت؟ أنت <تصفيق> تدخل من كمية أفضل من الجوال. لكن أهم شيء، هل تسمعني ولا ما تسمعني؟ نبدأ المحاضرة ومع مرة في مرة ستتعلم كيف تستخدم كلنا كنا نفس الشيء حتى نحن الأساسة أول ما بدأنا في البلاك بورد والأوملاين يعني كان في البداية متعب لكن الواحد شوية شوية ويتعلم علي حال كنا بنقول يا فهد المطلوب منكم الكتاب مسائل في الفقه المقارن والمنهج المقرر عندكم المقدمة المقدمة تشتمل على خمسة مباحث الخمسة المباحث جميعها مطلوبة منكم وما هي كثير تقريبا 40-50 صفحة تقريبا حدود 40-50 صفحة وما هي كثير ليش لأن المفروض كان مقرر عليكم أيضا كتاب آخر عن نشأة المذاهب الفقهية واسباب الخلاف وغيرها لكن المقدمة هذه تغني عنهم ف... فاني قررها عليكم او على الاصح ونفس المنهج المقرر عليكم من القسم وخففنا عليكم الكتاب الاخر طبعا اذا دخلتوا على موقع كلية الاداب عن... ممكن تخرج منها جميع مفردات المواد حدث قسم دراسات اسلامية الانتساب عندنا بعدين خمسة مسائل الكتاب فيه تقريبا 14 مسألة لكن حناخذ منها فقط خمسة مسائل تمام حناخذ مسألة النية في الوضوء والغصل مسألة تحديد مسافة القصر ومسألة زكاة حليه ذهب والفضة ومسألة اشتراط الولي في النكاح ومسألة حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. أعتقد ما الكتاب ما هو معكم؟ ولا معكم كتاب يا شباب؟ هل عندكم الكتاب؟ <تصفيق> كويس او ما شاء الله تبارك الله عندك الكتاب وكيف عرفت عنه متى اشتريتوه كويس تمام ياكلو اشتريتوا الكتاب الثاني رجعوه ما حنستخدمه الكتاب الآخر ما حنستخدمه فراجعوه. طيب بما أنه معاكم الكتاب، بصير خلاص نبدأ إن شاء الله المحاضرة. نبدأ في المقدمة. <تصفيق> هيا افتح الكتاب على المقدمة. <تصفيق> أول شيء بيتكلم لك في المبحث الأول عن تعريف الفقه المقارن. فعرف الفقه طبعا عادة لم لما يكون عندنا مصطلح يتكون من كلمتين أو ثلاثة أو أكثر سنعرف كل كلمة على حدة. ثم نجمع كلمتين على بعض ونعرف المصطلح ككلمة أو عبارة واحدة <تصفيق> ما علي الشباح الشويح المتعمل او شيء عالتعريف الفقه في اللغة. الفقه معروف من معنى الفهم وخصوصا الفهم البقيق الى آخرين <تصفيق> هو استخدمت كلمة الفقه في اللغة العربية وفي القرآن يعني مثلاً يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول يعني نحن فهمنا أنت إيش بتقول نحن عارفين أنت إيش بتقول رحلة العقبة من لساني يفقه قولي يعني افهموا ويعرفوا أنا إيش بقول لهم إلى آخره فالفقه اللغة معناه الفهم المعرفة والعلم <تصفيق> <تصفيق> طيب بعدين عدنا الفقيه في الدين اللي هو اللي يفهم الدين ويعرف مقاصد الشريعة وغاياتها ويعرف كيف يستخرج منها الأحكام فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظل الله مرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغهم فرب حامل فقههم إلى من هو أفقها منهم مرة ثانية رب حامل فقههم إلى من هو أفقه منهم ورب حامل فقه ليس بفقه هنا النبي نص الآم صار في الفقه فدل على أن الفقيه المقصود به هو صاحب البصيرة في الدين يعني اللي بيفهم الدين ويعرف الأحكام والعبر والفوائد والمقاصد والغايات واستخراج الأدلة لبيان الحكم وهكذا ليش ممكن يكون رب حامل فقه يكون حافظ الآيات وحافظ الأحاديث حافظ لأطوال العلماء لكن هو مجرد حافظ يعني ذي المسجل حافظ فينقل علمه إلى شخص آخر هذا الشخص آخر قد يكون أفقها منه يعني يكون عنده فهم فيستطيع أنه يستخرج منها الأحكام <تصفيق> <تصفيق> طيب بقفل انا عندي هنا الميكروفون عندكم كلكم وبعدين نفتح المجال اللي يبغى يتكلم في اللي يتكلم طيب تعريف الفقه معروف تعريف الفقه أظن دحين ما ما عندكم الصوت يا عبد الرحمن فهد، ما تقدر تسمع بعض, بعض لأن قفلت من عند الميكروفونات حقكم طيب بعدين بعد ما نغلق المحاضرة نفتح الميكروفونات مرة تانية يصير يبي يسأل ينقرسن لما قلت لك من واحد يتعلم، يعني ما أذكر في البداية مرة ألقايت إنك لغاية نص المحاضرة جعل الشغال وح وحاضر وشرح طلاب ما سكين ماهم سمعين شيء ليش لأن كنت مقفل من عندي الصوت الخاص بي، في أزرار ممكن نقفل فقط فيها صوت المدرس أو نقفل المكرسون عند الطلاب، في عدة يعني استخدامات. زي ما قلت لك يا فهد وبرر عبد الرحمن لا تشيل هم حرف مرة حتى تتعلمها وتستخدمها كويس المهم الفقه معروف الفقه هو الاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية فهذا هو تعريف الفقه <تصفيق> ندخل بحينه في المبحث الثاني المبحث الأول ما في شيء يعني سهل جدا بس مجرد تعريف الفقه لغة واصطلاحا المبحث الثاني موضوع الفقه يعني ايش اللي يتكلم عنه الفقه المقارن تمام مثلا لما نقول موضوع عن يعني المواضيع اللي تتكلم عنها العقيدة اللي هي التوحيد الشرك الرياء المعتزلة الجهمية وهكذا فكل علم له موضوع الفقه المقارن له موضوع وهو دراسة مسائل الاختلاف في الفقه المقارن فيبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من أحكام بعرض أقوال العلماء في المسألة الواحدة تحديد الخلاف فيها وهو تحرير محل النزاع بعدين البيان سبب الخلاف وأدلة كل فريق وبيان ما يرد على كل دليل والإجابة عنه والقول الراجح وما سبب القول الراجح يعني عندك في البداية هي الأربعة أصطر الأولى في المبحث الثاني صفحة 11 المبحث الثاني موضوع الفقه المقارن عندك الأربع الأسطور الأولى أو أربع سطور وربع هي المهمة ما حط عليها كده دائرة أو مربع هذه الأربع سطور المص وهي موضوع الفقه المقارن فالفقه المقارن يدرس المسائل المختلف فيها أما المسائل المجمع عليها التي اتفق الفقهاء عليها هل هي حكوم موضوع الدراسة في الفقه المقارن لا أطبع فهنا فقه مقارن على أساس نظر مقارن بين أطوال العلماء في المسألة المسألة اللي هم اختلفوا فيها أما إذا كانت المسألة خلاص اجمعوا عليها واتفقوا عليها فمعنى كده خلاص ما, ما في خلاف وبالتالي ما حيكون في مكان لالمقارنة بين أطواله. فنكرر مرة تانية، الفقه المقارن يدرس المسائل المختلف فيها. كيف يدرسها؟ إنه أول شيء نعرف أقوال العلماء. الفلان إيش قال، فلان إيش قال، المذهب مثلا حلب لي قال، المذهب الشافعي إيش قال، ونشوف أقوالهم. بعد ما نعرف أقوالهم نبغى نعرف ايش الادلة التي استدلوا بها لما نعرف الأدلة حدتهم نبدأ نرد عليها فنشوفهم كيف ردوا على بعض مثلا المذهب الحنبلي كيف رد على المذهب الشافعي مثلا في هذه المسألة قول مسألة امنية في الوضوء والغسل والخلاف اللي فيها كان بين الحلفية وبين الجمهور فنشوف الحنفية إيش قالوا في هذه المسألة وإيش الأدلة حقتهم. بعدين نشوف الشافعية والحنابلة والمالكية إيش قالوا في هذه المسألة اللي هي النية في الوضع. بعدين نعرف ربع كيف على بعض ليش لأنهم ما حيسكتوا فالحنفية هيقول والله الدليل حقكم الأول ضعيف الدليل الثاني يرد عليهم إنه مثلا دليل عام لكنه يخصص بدليل آخر. نشوف هم كيف ردوا على بعض بعد ما خلاص عرفنا هم ايش رده على بعض وايش موضع الخلاف اللي بينهم وايش السبب في هذا الموضع الخلاف بعد ما خلاص قمنا از عن المسألة الخلافيه نبدأ نرجح من طوله هو الارجح وطبعا احنا نعلم ان الترجيح يكون على قوه الدليل وليس على الأسماء مو عشان فلان الفلان هو اللي قال خلاص هو قوله الراجح لا حالينا الدليل فعند عرض الأدلة الذي يتبين أن دليله هو الأقوى فيسن لما نرجح نرجح صاحب الدليل القوي طيب بعدين ينقل دحينا على المبحث الثالث الثمارات الثمارات التي يجنيها الدارس للفق المقارن المبحث الثالث الثمرات التي يجنيها الدارس للفقه المقارن يعني إيش الفائدة إنك تدرس الفقه المقارن ما هي فوائد وأهمية أن يدرس الطالب الفقه المقارن طبعا قصنا لهم الطلاب الشريعة وطلاب الدراسات الإسلامية أول شيء التعرف على الطريق الذي يؤصل الملكة العلمية الفقهية ويؤهل للنبوذ في علم الفقه لأنك لما داما تقرأ وتدرس أدلة الفقهاء وتفهم الدليل كيف استخرجوا هذا الدليل وكيف استنبطوا هذا الحكم من ذلك الدليل وتعرف كمان إيش سبب الخلاف يعني إيش السبب إنهم اختلفوا في الحكم فلما تعرف كل هذه الأمور وتبدأ ترجح فيبدأ يتكون عند الطالب الملكة الفقهية الملكة لفهم أكثر وأكثر للفقه أو على الأصح فهم أكثر وأكثر لنصوص القرآن والسنة الفائدة الثانية يخرج هذا العلم دارسه من طبقة الركود والجمود والتعصب المزموم وهذه احد مشاكل المسلمين في العصور المتأخرة وما زالت هذه المشكلة مستمرة لكن الحمد لله انها اقل بكثير من العصور السابقة وهي الجمود الفقهين تلاقي أن أصحاب كل مذهب خلاص ينغلقون على مذهبهم ويرون أن مذهبهم هو الحق ولا يجوز الخروج عنهم بل يحرروا على أتباعهم الخروج عن المذهب بل وصل بهم أحيانا للشدة يعني التعصب نبدأ نوع من التكفير بين أصحاب المذاهب أو واحد مثلا من مذهب يبغى يتزوج واحدة بنت من مذهب آخر يقول لك لا ما يجوز ما يدفع من فين جبتنا هذا الكلام ما يجوز وما يدفع فكان في العصور الماضية للأسف جمود فقهي أدى إلى التعصب الفقهي أو بالعكس التعصب الفقهي هو الذي أدى إلى الجمود خلاص كل مذهب اعتبر كلامهم الصح وما صار في اجتهادات ويكتفوا بكلام الأئمة حق غلام فهنا الفقه المقارن من فوائده أن يجعل عند الطالب سعة أفق علمي وعنده القدر على تقبل الفتاوى الأخرى تقبل أطوال العلماء الآخرين <تصفيق> فمثلاً قول أنا كالرأيي أن هذا الشيء حرام لكن لما درست المسألة ب... عن طريق الفقه المقارن وقارنت بين أطوال العلماء وقارنت بين أدلات من آخرهم فتبين لي وضع المسألة ما هي حرام إنما هي حلال فأغير رأيي واخذ بالقول المبيح فأصبح نقول مرة تانية من فوائد من فوائد دراسة وتعلم وقراءة الفقه المقارن هو التخلي عن الجمود الفقهي والتخلي عن التعصب المذهبي ويصبح الإنسان مرنا أمام أقوال العلماء وعنده سعة صبر ورحابة لتقبل أقوال العلماء الآخرين بل بالعكس ممكن أن يغير رأيهم ويأخذ برأي علماء آخرين شايف انضم معنا الطالب سابت سعد الشهراني أهلا وسهلا بك يا سعد نحن بنتكلم دحينا عن المقدمة في المبحث الثالث وهو عن لا إله الله عن فوائد وثمرات دراسة الفقه المقارن الفائدة الثالثة يستطيع الباحث على النهج القائم على المقارنة أن يصبر غور الخلاف بين المذاهب يعني ايضا يقول لك انت ده حين لما حتتتعلم الدلة الفريق وسبب الخلاف وتحرير محل النزاع على آخره حتبدأ تفهم ايش اسباب الخلاف بين المذاهب ليش هم اختلفوا في هذه المسألة وليش ما اتفقوا فيها وهكذا اربعة اطلاع طلبة العلم على اقوال العلم وادلتهم وارخة ما يضال الشرح خمسة هذا النوع من العلم يعرفنا بأقوال علمائنا وأئمتنا الذين ساروا في طريق العلم من قبلنا يعني الفرق بينها بين رقم 4 و 5 رقم 4 اللي هي الاطلاع على أقوال أهل العلم وأدلتهم تمام؟ من عادة الناس خلاص هذا شيء حلال هذا شيء حرام مكروه طب أش الدليل؟ ما أعرف أش الدليل؟ لكن لما ندرس أو مثلا يقول لك وانا اختلف فيه العلماء فيها قولين طيب ايش هم هادول القولين ما ادري ايش الادلة حقت هادول القولين بابرور ذلك ما اعرف فلما الواحد يتعلم الفقه المقارن هيعرف ما هي اقوال العلماء واش كمان الأدلة حقتهم التي يستدلوا بها اما رقم خمسة فيبغى يقول لك يعني عن طريق الفقه المقارن هنعرف اقوال تقريبا اغلب العلماء أسوان عصر الحاضر أو السابقين أو السلف وهكذا ليش؟ لأن احنا نبغى نقارن بين أقوالهم ما حنقارن فقط بين عالم أو عالمين أو نقارن مثلا بين علماء العصر الحاضر أو نقارن مثلا فقط بين علماء القرن, القرن الثاني أو القرن الثالث لا نحنا نبغى نشوف كل العلماء هم إش قالوا وإش الأدلة حذتهم ونقارن بينها طيب اللي بعده المبحث الرابع طبعا الطريقه هنا انا ما راح اشرح لك الكتاب كلمه كلمه لان كل هي سته محاضرات واحنا عندنا سته موضوعات فان شاء الله نحاول قدر الامكان في كل محاضرة ناخذ لنا موضوع او حتى موضوع ربع حسب ما ربنا ييسر لنا تمام لانه مشكلة الساعة أربعة صلاة العصر في أربعة وربع على اربع رق كده يوقف أربعة عشان نبدأ من الحد صلاة العصر في وقتها طيب حفظ لكم بحين المكروفونات عشان اللي يبغى يسأل سيد در يسأل اتفضل يا شباب مين عنده سؤال كان تسأل عن طريق المايك او تكتب هنا في المحادثة مين عنده سؤال او تعليق؟ إيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> hey, السلام عليكم سمع... سمعني دكتور ثابت عبد الرحمن فهد في احد منكم عنده سؤال. أنت موجودين أصلا ولا مشيتوا؟ <تصفيق> طيب خلني أكمل ما هي المشكلة؟ لكن أنا جالس في الثلاث المباحث يقوله مباحث الأول والثاني والثالث في إحنا سؤال. أعتقد واضح يعني ما فيها شيء واضح المسائل المساعد الثلاث الأولى آمين جميعا جزاكم الله خير جميعا المبحث الرابع تعريف الاختلاف المهم المبحث الرابع يبغى يكلمك عن أنواع الاختلافات الفقهية فالاختلافات الفقهية منه الخلاف المقبول والخلاف المزموم والخلاف السائر المع المعقول المق... <تصفيق> طيب ما فيش مانع ضيفوني معاكم لكن نبغى يكون المجموعة هذه فقط للمادة ما نبغى فيها لا أخبار ولا مقاطع ولا أي شيء ثاني تمام لأنه ما شاء الله يكون العدد كبير فيها فلو كل واحد سيرسله مقطع أو يرسل كلمة سيضيع الفائدة من المجموعة فنخلي المجموعة فقط خاصة بالفقه المقارن بأخبار الفقه المقارن فقط <تصفيق> طيب نرجع للدرس هيا بسم الله امواع الاختلاف من الخلافات الفقهية ما هي مشكلة اضيفوني عندكم بعد ان ارسل اي رسالة وسموا الاسم المجموعة الفقه المقارن الفصل الثاني وخلاص ما هي مشكلة لما ستصنع منكم رسالة اعرف رقمكم بايد هي انواع خلاف دو مثلاتا خلاف مقبول خلاف مزوم و خلاف سایر مقبول خلاف المقبول هو عادة يكون الخلاف يعني كيف مقول كي يا يكون اصل المساله عادة متفق عليها لاقن يختلفو بعد كه في التبعاتها يعني مثلا السفر في رمضان هل يجوز للمسافر ان يفطر في رمضان من حيث الجواز كل العلماء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان فالفطر في رمضان مشروع لكن الخلاف هنا بينهم كيف أيهما أفضل هل الأفضل أن يصوم ولا الأفضل أن يفطر تمام فهذا النوع من الخلاف اسمه الخلاف المقبول بمعناه باختصار أن العلماء يكونوا اتفقوا على أصل المسألة لكن اختلفوا بعد ذلك في الأفضلية أيهما أفضل كذا أم كذا فأعطى مثلاً مثال الحج عندنا أنواع النسق ثلاثة اللي هي القران والإفراد والتمتع فهذه الأنواع الثلاثة كل العلماء اتفقوا على مشروعيتها بحيث انك اذا حجيت مفرد او طارن او متمتع كلها جائزة وكلها صحيحة وان شاء الله حجك صحيح هذا اتفق عليه العلماء لكن بعدين اختلفوا من الاحسن هل الاحسن انك تقرن ولا تفرد ولا تتمتع واضحة الفكرة دي الخلاف المقبول يصبح خلاصة الكلام مرتين في الخلاف المقبول هو الخلاف في الافضلية انما المشروعيه العمل يكون العلماء اتفقوا على مشروعية العمل لكن بعدين اختلفوا هل هو ايش الافضل هذا الشيء افضل ولا ذلك الشيء افضل هنا الانسناس وبتكلم <تصفيق> لك بعدين عنها واعطالك بعض الامثله فايتريش فورو مثالين ثلاثه منها طبعا يعني مثلا في الاختبار ممكن يجي لك سؤال اختلاس العلماء في تكبيرات العيد الزوائد هل هي ألف من الخلاف المقبول ب الخلاف المذموم جم الخلاف السائر المقبول فتختار طبعا ألف الخلاف المقبول واضح هنا لما هي عطلت أنواع الخلافات اللي هي ثلاثة أنواع احفظ فقط الأمثلة حدثا النوع الثاني من أنواع الخلاف وهو الخلاف المزموم في صفحة 17 الخلاف المزموم وهو ما يكون قبيحا مزموما أعطالتنا أسباب الخلاف المزموم أول شيء الجهل هذا الشيء طبعا بيصير كثير بين الناس. كلاج الناس مهما عارفين الدين أو أو إنه قرأوا آياتين ثلاثة من القرآن أو قرأوا صفحة صفحتين من كتاب فقهي آخره، وخلاص يبغى يسوي لك نفس العالم العلماء الفهامة وليس يختلف مع الناس في الأحكام ويختلف مع العلماء في الأحكام إلى هذا طبعا غلط فيصير أول سبب من أسباب الجهل العلم أعفل أسب أول سبب الأسباب الخلاف المذنوم هو الجهل الذي يريد أن يخالف العلماء لازم يكون الإنسان متعلم فاهم يعرف شروط الاجتهاد وقواعد الاجتهاد وأصول الفقه واللغة العربية وكذا وكذا إلى آخره وبعدين يقدر إنه يجادل ويناقش أما مجرد مناقسة وجدال على جهل او انه زي ما قلنا جراله صفحة صفحتين وخلاص لون نفس عالم فهذا يعتبر الخطأ من الخلاف ان السبب الثاني من اسباب الخلاف المذموم هو الظلم والبغي الظلم والبغي فأحياناً بسبب العدوان والتعدي والتباغض والتدابر والحسد إلى آخرهم فيقع بين الناس نوع من الخلاف المذموم وأحياناً يكون هذا الخلاف أيضاً للأسف بين بعض أهل العلم يعني هنا يقول لك الظلم والبغي عادةً الناس يعني كحياة اجتماعية بين الناس الناس بينهم من بعض لما سر في بينهم الظلم وبغي عدوان أو كراهية أو حسد إلى آخرهم فحيكون ممكن يتبع لها يأتي الخلاف بين مختلفين مع بعض يعني زعلانين من بعض بأسباب قائمة على الظلم والعدوان أحيانا بعض العلماء لأنهم للأسف لا هم علماء ربانيين ولا هم علماء حقيقيين يخشون الله سبحانه وتعالى إنما هم فقط علماء مجرد للعلم تمام؟ فهنا قد يختلف هذا العالم مع عالم آخر فقط كحقد أو كراهية لهم أو تعدي وظلم عليهم السبب الثالث من أسباب الخلاف المزموم هو الهوى واتباع الظن هنا الهوى واتباع الظن قد يكون هذا الإنسان عنده علم لكن للأسف يترك علمه ويتبع الهوى ربما سبحانه وتعالى بحذر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فهنا الإنسان يكون عنده علم لكن للأسف يترك علمه ويتبع هواه إما يتبع هواه لمصالح شخصية أو لمصالح مالية أو لمصالح سلطوية أو مصالح كذا يعني لأي سبب من الأسباب أنه يتخلى عن الحق ويتخلى عن العلم ويمشي وراء هذا <تصفيق> من زي مثلا علماء بني إسرائيل وعلماء النصارى تركوا العلم تبعوا أهواءهم ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. الكفار مكة أيام قريش أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بعض كفار قريش كان يعرف أن النبي حق وأن القرآن حق. لكن كذا عينه يتبع للهوى ما يبغى يؤمن وما يبغى يسلم إلى آخره. السبب الرابع من أسباب الخلاف المذموم. هو مخالفة المنهج النبوي في تلقي التشريع والعمل <تصفيق> <تصفيق> معنى أنه, لا، إنه لا، لما يأخذ الآيات والأحاديث وخصوصا من الأحاديث على المنهج النبوي لما يأخذ الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فيفسرونها على مزاجهم او يفسرونها على اهواءهم او يفسرونها على بيئتهم او تفكيرهم فهنا هذه هي المشكله لما يسمع الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لا معناته كذا وكذا وكذا انت منفش الكلام ده الكلام اللي معناته ده المفسرين الأحاديث والشراح الأحاديث شرح الحديث بهذا المعنى والصحابة رضي الله عنهم شرحوا الحديث بهذا المعنى كيف أنت تقول لنا ولا معناه كذا وكذا فأنا الخلاف مخالف منهج النبوي في تلقي التشريع والعمل أنه لما يسمع الأحاديث إلي سيألف شرحها على كيفه ويقول أنه معناها كذا وكذا على كيفه وعلى مزاجه وعلى هذا. نأتي أخيرا النوع الثالث وهو الاختلاف السائغ المقبول وهو الاختلاف بين العلماء وهو الاختلاف المقبول ليش مقبول؟ لأن كل عالم هنا قد أعمل شروط الإجتهاد وقواعد الإجتهاد وتخلى عن هواه، تخلّى عن مزاجيته، تخلى عن كل الدنيا إلى آخره، ويسعى إلى مرضات الله ويسعى إلى إخراج الحق. فهؤلاء العلماء خلافهم خلاف مقبول. ليش يقولنا خلاف مقبول؟ لمن كل واحد منهم فعلاً قام بالعمل الاجتهادي على أصوله وضوابطه وكلهم يبغوا الحق الوصول إلى الحق في سبيل الله سبحانه وتعالى وما همهم بعد كده لا فلوس ولا دنيا ولا سمعة ولا غيره فهؤلاء العلماء يكون خلافهم مقبول طيب إيه سبب اختلاف العلماء من هذا النوع اللي هو السائر المقبول. الاختلاف أسباب اختلاف العلماء في اختلاف أسباب الاختلاف السائغ المقبول أول شيء التفاوت في العقل والفهم والقدرة على تحصيل العلم وطبعا الناس يختلفوا في ناس ما شاء الله عندهم قدرة ذكائية أكثر من غيرهم. في ناس عندهم قدرة على الحفظ أكثر من غيرهم. في ناس ما شاء الله عنده قدرة على الحفظ وعلى الفهم. فهنا العلماء بيتختلفون. في ما شاء الله علماء يعني عندهم قدرة على الكبيرة على الحفظ وقدرة كبيرة على الفهم. علماء آخرين عنده قدرة مثلاً متوسطة في الفهم لكن قدرة كبيرة على الحفظ. علماء آخرين بالعكس عند قدرة كبيرة. على الفهم لكن قدرة قليلة على الحفظ وهكذا بين اختلاف العلماء في قدراتهم العقلية والفهمية تؤثر في فهمهم للآيات والأحاديث. أعطيت هنا بعض الأمثلة على هذا النوع من ال القدرات أو القدرات العقلية ضرب لك مثل من قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فبالرغم من داود كان أبو سليمان لكن مع ذلك كان سليمان عليهما جميعا الصلاة والسلام كان أفقه من أبيه ففهمها وعرف أي المشكلة وحكم بينهما الحكم الصحيح نفس الصحابة رضي الله عنهم يعني زي ما نقرأ في كتب الفقه أنه فلان وفلان فلان كانوا من فقهاء الصحابة فلان وفلان وفلان كانوا من حفاظ الصحابة وهكذا <تصفيق> طيب السبب الثاني من أسباب الخلاف السائغ المقبول وخلي بالك أنا بكرر على كلمة السائغ ليش؟ لمن نوع الأول من أنواع الخلاف هو الخلاف المقبول فقط المقبول لكن هنا نوع الثالث السائغ المقبول واضح فخلي بالك من النوعين السبب الثاني من أسباب الخلاف السائر المقبول هو التفاوض في الحصيلة العلمية في مشا علماء يكونوا حافظين الكتب السنة كلها وبعض بعض العلماء يكون عارف فقط الكتب السنة ستة بعض العلماء يكون حافظ القرآن بالكامل مع شرحه بالكامل وفي علماء يكون بس عارفين الآيات الأحكام أو أحاديث الأحكام فإذا اختلاف العلماء في تحصيلهم العلمي طبعا يؤثر على الفهم ويؤثر على استنباط الأحكام وبالتالي يؤدي إلى اختلافهم في إصدار الأحكام وهذا طبعا شيء طبيعي يعني الإنسان كلما يتعلم أكثر كلما يفهم أكثر وكلما يدرك أكثر من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف السائد المقبول التفاوت في الإحاطة بعلوم اللغة العربية وهذا طبعا شيء مهم جدا جدا لعل القرآن والسنة نزل باللغة العربية فكلما كان الإنسان مدركا للغة العربية كلما يكونوا كلما كان مدركا لمصوص القرآن والسنة وهنا ما هو فقط أن يكون عالم بقواعد اللغة العربية الفاعل والمفعول والجر والمنصوب إنما أيضا لازم يكون عارف لخبايا وأسرار اللغة العربية والفصاحة والبلاغة والبيان في اللغة العربية واستخداماتها إلى آخرين واضح؟ يعرف مثلا متى نستخدم كلمة في على من إلى الأرقام الأحرف فهذا هو العلم باللغة العربية كلما كان الإنسان عالما بفصاحة وبلاغة وبيان وأسرار اللغة العربية وأيضا استخدام الأحرف واستخدام الكلمات كلما يكون مدركا لمصوص القرآن والسلة <تصفيق> نجاء بعدين بعدين السبب السبب السبب الرابع السبب الرابع من أسباب اختلاف العلماء في مدى حجية بعض المصادر الفقهية يعني مثلا الاستحسان بعض العلماء ما يأخذ بالاستحسان وبعضهم يأخذ بهم المصالح المرسلة الكذا الكذا فبأحنا نعرف إنه الأدلة بأصول الفقه عندنا كثيرة اللي هي طبعا القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد والقياس بعدين يأتي بعدها في أدلة أخرى بعض هذه الأدلة اتفق علي العلماء وبعضهم ما أخذ بها وبعضهم اشترط لها الشروط خبر الواحد مثلا بعضهم أخذه على اطلاقه بعضهم اشترط أن يكون هذا وكذا الحديث المرسل عند بعض العلماء يأخذ به بشروط بعض ما, ما يأخذون به وهكذا فهنا اختلاف العلماء في حجية بعض المصادر أدت إلى اختلافهم في الأحسام السبب الخامس طبعا هنا أوضح المثال لهم الظاهرية فالظاهرية ما يأخذوا بالقياس فتلاقي دائما في خلاف بينهم بين الجمهور السبب الخامس الاختلاف في الشروط التي يجب توافرها في الحديث الصحيح <تصفيق> الذي يجوز الاحتجاج به. نفس الشيء قلنا عن الأدلة الفقهية تقال عن الأحاديث أي حديث يعتبر صحيح زي خبر الأحاد ولا لازم يكون اه قطع الثبوت ولا يمكن يكون ظني الثبوت واختلفوا بعدين مثلا في التخصيص تخصيص العام اذا كان العام قطع الثبوت فهل يجوز تخصيصه بدليل ظني الثبوت وهكذا السبب السادس الاختلاف في القواعد الاصولية مثل الاختلاف في مع المشترك الاختلاف في حمل الأمر على الواجب، المطلق على المقيد إلى آخر ذلك من أنواع الاختلافات. يعني الطريقة المذاترة هذه المسائل كفاية أن تحفظ فقط الأسباب الرئيسية. تمام؟ يعني مثلا هنا السبب السادس. أعطاك أمثلة كثيرة، تقريبا ثمانية عشرة، عشرة، أعطاك عشرة أمثلة من أسباب الاختلاف في القواعد الأصلية. تفاينة تحفظ منها مثال أو مثالين، تمام؟ وقيس عليها بقية الأسباب. يعني نقول مرة ثانية. اللي هي أسباب الاختلاف السائغ المقبول يقفي من كل سبب أن تحفظ مثالين مرة تانية أسباب الاختلاف السائغ المقبول يكفي أن تحفظ مثالين عند كل سبب نأتي أخيراً للمبحث الخامس وهو قطب الثقه المقارب <تصفيق> طبعا المبحث الخامس هذا ما يبغى له شرح الا عباره عن اسماء قطب واسماء المؤلفين <تصفيق> يبغي يقول لك إنه العلماء لما أنت يعني الفقه تطور الفقه وأصبح هناك أقوال كثيرة، فظهر بعض العلماء اهتموا بالمقارنة بي بين أقوال العلماء. يعني دائما زمان كانوا بيكتبوا لك في المذهب الواحد. عالم شافعي فيكتب في المذهب الشافعي، عالم حنبلي في الحنبلي وهكذا. لكن بعد ظهر علماء آخرين كتبوا عن خلافات العلماء مثل كتاب اختلاف العلماء لأبو الله المروذي طيب فهد ما هي مشكلة خلينا خلص المبحث هذا الخامس ونرجع مرتانيا للمناقشات ما هي مهمة بس خلينا نخلص هذا المبحث <تصفيق> فأشر أنت هنا عندك على كتاب المحلا رقم 6 يعني هنأخذ من بس كذا بعض الكتب ما هنأخذ كلها كتاب المحلا يا شباب أشر عندكم كتاب المحلا كتاب بداية المستهد. المغني والمجموع فاتفاية هذه الكتب الأربعة المطلوب منك أن تحفظ اسم الكتاب واسم المؤلف ومنهجه في الكتاب واضح؟ سأقول مرة ثانية المبحث الخامس وهو المؤلفات في الفقه المقارن أعطا لك تقريبا تقريبا 15 كتاب 15 كتاب سنكتفي ببعضها اللي هي من أهمها والمشهورة اللي هو كتاب المحلى لابن حزم وبداية المجتهد لابن رشد والمغني لابن قدامة والمجموع للنورين هذه تقريبا تعتبر من أشهر الكتب في العصر الحاضر فالمطلوب منك مرة ثانية اسم الكتاب واسم المؤلف ومنهجه في الكتاب يا ثابت شكل انقصى عنك الانترنت نقول مرة ثانية المطلوب منكم فقط أربعة كتب اللي كتبت هنا قبل شوية المحلة والبداية المجتهد والمجموع والمغني <تصفيق> طيب هي تفضل اللي يبغى يسأل الحمد لله خلاص خلصنا المحاضرة اليوم أبغى منكم طلب يا شباب اللي أبغاكم تحضروا نائما للمحاضرة القادمة خصوصا المحاضرات القادمة اللي هي المسائل الفقهية حيكون فيها كلام كثير وشوية صعبة يعني مثل المحاضرات اليوم رألح سهلة لكن المحاضرات الجاية سيكون فيها كلام فيها أدلة ورد على الأدلة وفلان قال كده ورد عليها كده والشغل على طويل عريضة فأريد أنكم تقروها حتى لو مره مرتين فتأخذوا فكرة عنها وهذا الشيء لمصلحكم طيب من عنده سؤال؟ كانوا أظن ثابت ولا فهل من أول كتب سؤال إيش كان سؤالك؟ في أسباب أخرى مثل تعارض الأدلة موعانا <تصفيق> لا عندنا إحنا اللي هي أسباب الاختلاف السائغ المقبول عندك الأسباب مرة ثانية خلينا الكتاب مرة ثانية <تصفيق> الاختلاف السائغ المقبول كم سبب عندنا واحد التساوت في العقل والفهم اثنين التساوت في الحصيل العلمية ثلاثة التساوت في العلم باللغة العربية اربعة الاختلاف في مدى حجية المصادر الثقية الخامس الاختلاف في قبول الحديث الصحيح السادس الاختلاف في القواعد الأصولية فهنا أعطالت, أعطالت سبعة ساء الخلاف السابع الاختلاف في القراءات في القرآن الكريم السبب الثامن الاختلاف بسبب تعارض الأدلة سمعنا كده أن أعطالك تمانية أسباب من أسباب الخلاف السائغ المقبول راضح فهد فهذه الأسباب الثمانية زي ما قلت لك كفاية إنك تحفظ منها مثال مثالين من أول مثالين ااا يجاب لك في هذه الأسباب تمام لكن السبب السادس صح هو فعلا فرعها إلى عدة أمثلة وعدد يعني تفريعات فما هي مشكلة إحنا قلنا نبغى بس أول فقط مثالين من كل سبب سنقول مرة تانية أسباب الاختلاف السائد المقبول ثمانية أسباب تعرف إيش هو هذا السبب وأول مثالين من كل سبب كفاية <تصفيق> يا شباب هل تعرف أحد ولا خلاص مو لازم خلاص مو. من عنده سؤال؟ من عنده تعليق؟ من عنده سؤال او تعليق يا شباب؟ آمين جميعاً آمين جميعاً يا فهد كلنا والدينا وأهلنا جميعاً في الدنيا والآخر لسا ما وصلتني منكم من المجموعة مجموعة الفقه المقارن لسه ما وصلت منكم مرسالة على الواتساب. <تصفيق> فهذا يسأل يعني الأسئلة فقط من هذا الكتاب نعم الأسئلة فقط من هذا الكتاب إن شاء الله تجيب درجات عالية هي المادة يعني شوف الفقه المقارن يعتبر أصعب مادة في المقررات كلها ليش؟ لأنه فيها أدلة ورد على الأدلة وتضطر إنك تحفظ، فصعب. المدى يعني في حقيقتها صعب. لكن الحمد لله أنها مخففة كل اللي عليك فقط مقدمة وخمس مسائل بس، فما ما هي شيء ما هي صعبة. إيه لا تخاف يا سارة معايا كل شيء حلو لا تخاف. <تصفيق> انتو بس تول عليكم وربنا ييسر وان شاء الله تنجحوا انا شايف عدد الطلاب ما شاء الله كثير يمكن حدودا 200 طالب فحيكون صعب الاسئلة المقالية فاحتمال كبير انها تكون اسئلة اختيارية فسيبغى لكم صراحة عشان تجيب درجات عالية فيها زي ما قلت لك حضر المسألة وابول ما تغلق المحاضنة برضو اقراها مرتين ثلاثة فعشان تثبت المعلومات في ذهنك طيب اذا ما عندكم اسئلة عشان نقوم نصلي العفر هل انتم قل هنا من جدة ولا من فان من يا شباب ثابت انت من فان وفهد من فان وعبد الرحمن من فان طيب اثنين من جدة وثابت انت من فان يا ثابت الله يحييك الله يحييكم كلكم جميعا طيب يصير خلاص انتهت محاضرة اليوم شكرا جزيلا على حضوركم مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب خلينا نشوف يا عبد الرحمن جات الرسالة ولا لا اي نعم وصلت الرسالة يا عبد الرحمن مين مدير المجموعة عبد الرحمن انت مدير المجموعة ولا مين ما شاء الله تبارك الله. ده على أساس نبغى المجموعة ننزل إعلان نبغى هذه فقط لأخبار مادة الفقه المقارن بس بعد ما ننتهي من الاختبار إذا تبغ المجموعة تستمر هذا شيء آخر لكن الآن حالياً إلى يوم الاختبار نبغاه تكون فقط لأخبار مادة الفقه المقارن. لأن كثرة الرسائل أحياناً تشغل الواحد يعني مثلاً أحياناً في العمل يرسل تعميم أو يرسل شيء وبعدين يقولون والله رسلنا لكم واتساب ويأخذ ايش دراني بالواتساب ألف رسالة ورسالة بتيجي في اليوم فأني أريد تكون فقط مركزة للفقه المقارن يلا إلى المرة الأخيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته